برنامج عملي أخير واختم به سوره الرحمن هذه اللي يحفظها اطفالنا ويحفظونها صغارنا ونحفظها واكثرون يحفظوا هذه الصوره انظروا لو نتامل انا ما راح افسر ولا يعني ممكن ما افسر شيء لكننا نريد بس نتدبر الله سبحانه وتعالى ذكر لنا صنفين باختصار شديد اهل ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قال بعدها بعد ما ذكر صفاتهم ذكر أن هناك جنتين أقل منها وقال ومن دونهما جنتان تأملوا معي في هذا المشهد وهذه الصورة وهذه المقارنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين الصينة بين السابقين وبين الله وبين أصحاب اليمين قال ولمن خاف مقام ربه جنتان الأولين قال ذوات أثنان أرصان ذوات أشجار طيب وش يا ربي سكت عن ذلك أث... الآخرين قال مدهامتان أشجارهم خبارها يميل السوات لكنها أقل من دوات أفنان. انظر الوصف. ثم قال عن الأوائل قال فيهما عينان تجريان، والجريان أشد من النضخ. أما الآخرين فقال فيهما عينان نضختها. كلها جنة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد سألتم الله في صلاة فردوس الأعلى أن ما في أي مكان. ثم قال الله سبحانه وتعالى فيهما الأولين فيهما من كل فاكهة. زوجان الاخرين قال فيهما فاكهه ونخل ورمان كانه يقول لك اختر انت تريد ان هذه هذ يعني الله سبحانه وتعالى يبين لك هؤلاء ماذا لهم هؤلاء ماذا لهم ثم قال متكئين قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق الاولين البطائم الاستبرق نسيج من ذهب اذا كان الذي من الاستبرق أجل خارج ما هو ستفعل الاخرين قال لا متكئين على رفرف خضر وعباءين حسان فقال قاموا الأوائل قال عنهم لم يطمثون إنسوا قبلهم ولا جان كأنهن اليابوت والمرجان يعقلك قال لم يطمثون إنسوا قبلهم ولا جان ثم سأ eyelid لا يقول أنهن اليابوت ومرجان إنت لنفسك ماذا تريد ثم قال بعد ما ذكر الأولين قال هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان لكن للآخرين ما قال هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان مع أن الله سبحانه جازاهم لكن أولئك لا وكان سعينكم مشكورا ولذلك السورة التي بعدها سورة الواقعة بيّن لك أشحاب اليوم السابقين قد ثلّ من الأولين وقليل من الأخذ والآخرين قد ثلّت من الأولين ثلّت من الأخذ اختر نفسك ماذا تريد تريد أن تكون من القليل أو تريد أن تكون من الكثير اختر لنفسك